إنكم لكاذبون ولقويل الله يومين السلام وظل عنهم ما كانوا يكترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زلالهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يمسدون ويوم لبعثوا فيكم لهمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجدنا بك شهيدا على كلا ماذا سنعد لك الكتابه ليانا ما يكون لشيء وله ورحمه وبشرى للمسلمين ان الله يحب العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ان لستم تذكرون واوفوا بعهد عنهم الملائكه لا تنطق <تصفيق> ايمان ابعدتم كيدها همج عنكم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين بِهِ وَمِنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ نُرِيهِمْ مِنْ آيَاتِنَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَكُونُونَ تُنْذِرُ بِذِكْرِهِمْ وَأَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ وَتَنَوَّرُسُوهُ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَجْرَحُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّا نَعْلَمُ قَرِينًا إِنَّمَا إِرَادَةُ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ بِأَنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ وَمَا عِندَنَا يَرْسَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا slow انَّ آيَةَ مَكَانِهَا آيَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْسِلُ طَالِبُهُ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ الْكَذَّابُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ and I'll be with you. ربنا تولى ان يضل الله عن القوم الكافرين اولئك يها لهم علمي يوم تاتي كل نفس ما تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ولم يظلم وغاب الله كانوا يستمعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فوقع عليهم عذاب الله الظالمون فكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لَنِعْمَ الْمَجِيرُ وَبِجَهَنَّمَ وَمَنْ جَأْتَ ذَلِكَ مَصِيرُ إِنَّ رَبَّكَ مَنْ بَعْدَهَا نُورٌ وَرَحِيمٌ إِنَّ الْبَرَاعِمَ كَانُوا فَتَحًا قَائِدًا لِلَّهِ هَلْ لَهُ مَنْ يَقُومُ لَهُ الْمُشْرِكِينَ شَاكِ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرتنا من الصالحين ثم نرحينا إليك أن اتبع مذنة إبراهيم حليما وما كان من المشركين إنما تعل السبت على الذين اقتلقوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم الضيابة فيما كانوا فيه ودعوا الى سبيل ربك بالحكمه والعروين ودعوا الى سبيل ربك بالحكمه والعروغه الحسنه ودعهم بالذيه هي احسن ما صلوى إلا بالله ولا تحسن عليهم ولا تنفي ضيق